In the name of the Rahman, يرجى ملاحظه ان في ذلك توفريه ومركزه الثلاثه على ان القرض اي امر شفا انور اضافه كامله من عام سياحه دوليه في من مركز سفر دولي